ومن يقلتم منكم ان لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها اجرها مروتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء إن التقَيتُ مِ فَلا تَن بالِالقَولِ فََقُعَ الذي في قَلب مرب وَقُلنا قَول عرفام وَقرنَ في بوتِك إ وَلاَا تَبَر وَجَ تَبَ تبرج ججاهَّة الأُولام وَقِم الص تَواتينَ الذَّكاتَ وَطِعن الله وََسولًا إنما يُريد الله لُدهبَ ك لِهِ سهل البيت وَقاهِرَكمْ وَطَحِرَكم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 ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصا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 وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك ثوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشىك فَلَمَّا قَضَزَيدم مِنهَا وَطَر زَوجناكهَا زَوجنَاك لِكَلى يكُونَ على المُؤمنِنينَ حَرَجم فيِي أأَزْوَاجِ دِغي إ إِذ قَضو مِْهُ وَقر وَوكَانَ أَمُّ اللهَّه مَفرْرول مَا كانََ على النَّببي مِنْ حَرج فِي مَا فَرَضَ الله لَ سُنَّةَ اللَّ كَُّذينَ خَلَ مِن قبل وَكَانَ أأَمرر اللَِّ قدََّ قُدام الذيينَ يُبَلِّغونَ بِسالاتِ اللهِ وَيَخْشَوون وَيَخشونَهُ, ويخشونه وَلاَا يَخشَونَ أحدد إى الله وَكَفَذِ الله حَسب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 اوہ نریو ان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 وَمَا نَبْتَغِي مِنْ مَن عَذَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُنهُهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ الله عليما حليما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 لا جنَا حعَلَه النَّ فيِي أَذائِهَِّ وَلَا أَذنائِه وَلَا إخْوَانِهَِّ وَلَا أَذن إخْوَانِهم وَلَا أَذن إخْوَانِهَِّ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 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنهم في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدرين عليهن من خلابيهن ذلك ادنا ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 أمَ تُقَبوجُهُم فَِّا بقولُون يقولونَ يلَتَنا قن الله وَقَعْنَ وَسولام وَقالوا رَبن إِأَقنا سادَتَنا وَكبام وَقالوا رَبن إِ قن سَادَتَنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرؤهم الله مما قالوا فبرؤهم الله مما قالوا وكان عند الله وجي هام يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 بعذِبَ الله المُنافقين والمُنَافقاتِ والْمُشكينَ والالْمُشِركات وَتُوبَ اللهَّهُ علىى المُؤمننين والْمُؤمننَا وَكَانَ اللهَّهُ وَفورًا وحمَا بِسمِ اللذ وَحمنُ وحيم الحمدُ اللله الذي لَهُ ما في السماواتِ وما في الأرض وَلَ الحمدُ في الآخرِه وَلَ الحَمْدُ في الآخرةِ وَوهو الحكلِم القدير يعلمماَا يَلج في الأرض وما يقرج منها وَما يزِل من السماء وَما يزل من السَّماء وَما يعج فيهَا وَهَُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي إِنَّهَا تَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَحْزُنُ عَنْهَا مُصِيبَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ يَا نَعْمَ الْسَابِغَاتِ وَقَدَرٌ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ بُدُورَهَا شَهْرٌ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 اهداهودا شكرا اعملوا اهداهودا شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم موته إلا دا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 جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم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 قرن القاهرة وقدرنا فيها السير سيرها لياليًا وأيامًا آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلم أنفسهم وظلم أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم ومزقناهم كل ممزق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 قل لا تسالون عما اجرنا ولا نسال عما تعملون قل لا تسالون عما اجرنا ولا نسال عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قُلِ ٱرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقُّ مَعَهُمْ شُرَكَاءَ أَقَلَّمَ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدرون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم, لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اججاكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نكر الليل والنهار بل نكر الليل والنهار استامروننا نكفر, نكفر بالله ونجعل له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 وَإِنَّ رَبِّي بِصُغْرِ الرِّزْقِ لَمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ لِلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا سُلْفَا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعفي بنا عملهم وهم في الغرفات آمنون والذين سعوا والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك أولئك في العذاب محضرون قل إن يرزقني بسطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير واثق ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه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 وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفت مفتراه وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا, إن هذا إلا سحر مبين وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمُونَا عِشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ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 وقالوا آمنا به وان لنا متناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وَخلَ بََهُم وَبينَ ما يَشْتَمون وَحِيلَ بَيْنَهُم وَبَين ماَا يَشْتَونَكَمَا فُعلَ بِأَشاعِل منِن قَ وَحيلَ بَيْنهُم وَبينَ ماَا يَشْتَونَ كماَمَا فُعلَ بِأَشاع مِ قَبل إِهُ كَ في شَك مُر بِسمِ اللهذ أأَحْمَ وَحيم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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأما تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 يا أيهََّاسُ إِ وَععددَ اللهَّهِ حَقُّ فَلاَا تَغُروََّكُمْ فَلَا تَغُروَّكُم الحيةُ الدُّنْيا وَلَا يَغُروَّكُم بالِلَّهِ الغَرُو إِ الشَّيقَانَ لَكُمْ عَدُ فَتَّقِدُهُ عَدام إنِماَا يَدروا حِزْبَهُ لَكُون مِنْ أَصْحَذِ السَّعيد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 وعمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهل نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد والله الذي أرسل الرياح فتفير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعهم والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر اولئك ويبؤر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 وما يستوي البحران هذا عذ فرات سائغ شراب سائغ شربه وهذا من أجاج ومن كل تاكلون لحما طريا ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترلف الكفي مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ الْغَرِيُّ الْحَمِيدُ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 أخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب يسود ومن الناس والجوان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 إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً لِيَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ الشكر والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذي نستقينا من عبادنا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 فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقوتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اروني ماذا خلقوا من الارض ام في السماوات ام اديناهم كتابا فهم على بينه منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور إنِ اللهَا يُمسِكُ السماواتِ وَالْأَنضأًا تَزُولَا وَل إِلزَلََ إ أَنْسَكَهُماَا مِنْ أَ أحدَدٍ مِن بعدَعْد إِه كانََ حَلمًا غَفُور وَقُ سَمُود اللههِ جَْدَ أيمانَهِم لإِن يجأَ إ جَأَهُم نَذير لاكَُّ أَهد منِن إحْدَ الأُمَم فَلََّ ج أَهممْ نذير ماَا زَادَهم إللاا نُخورام استْتِكبارًَا فِي الأرضِ وَمَكْرَ السَّه وَلَا يحيقُ المَكر السَّءُ إِللاا بأَهلِه فَهَل الظُرون إِللا سَُّةَ الأووَلين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 وَجَعلنا منِن بَيْنِ أيديهِ سَد وَِن خَلْفِهِ سَدم وَمنِ خَلْفِهِم سَدّم فأَو شَيْناهُ فَهُم لا يُبصون وَسَوَن عَلَْهِم أَن تتَهُمْ أَنْ لملَ تُنتِهُم لا يُؤون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 إأَرُرسَلْن إلَيْهِ مُثْلَنِ فكَذَّبُهُماَا فَعَزْززناَا بِثَالِث فَعَززَّزْناَا بِثالِثٍ فَقالَون إِا إلَيْكُم مرزَلون قالَمَاأَتُم إِلَّا دَشَرٌ مِثْلُناَا وَماَا أَنزَل الرحْمَُ مِن شَيٍ إن أَنْتُمْ إللاا تَكْذِعُون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا وان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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا مبين إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مبين إني آمنت بربكم قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين